فنبدهم الله جل وعلا في اليمن أمر الله جل, جل وعلا موسى أن يسر بعباده ليلا فخرجوا فعلم بهم فرعون فاتبعهم فلما اتبعهم فرعون فوصل قوم موسى إلى شاطئ البحر قالوا كان الأمر كما قال الله قال أصحابه إنا لمدركوا. قال كلا إن معي ربي سيهدي عصاه ضرب بها البحر قال اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك البلاغ فرق أبا خالد بأمر الله وأبو خالد كنية البحر فاضح البحر يبسا اثني عشر طريقا فعبر موسى لا يعقل يا أخي أن يكون فرعون ملكا فيه كثير من الغفلة وقد حكم الناس هذا الحكم فقد كان ملكا دنيويا وأي ملك وأي ملك انتنع فرعون أن يعبر خلف موسى كان من الذهاب مكان فعبر موسى على الطريق اليبس حتى وصل إلى الشاطئ الآخر من البحر بمعنى واضح نجا موسى ونجا بنو إسرائيل كلهم كل هذا وفرعون باق في الشق لم يعبر ثم عبر موسى واطمأن أراد موسى أن يضرب البحر كرة أخرى حتى يعود البحر بحرا فلا يعبر فرعون فيصبح موسى في مأمن وفرعون يعود خائبا إلى دياره. هذا الذي أراده من؟ أراده موسى لكن إرادة الله كانت أعظم من ذلك قال أصدق القائلين لعبده وكريمه موسى واترك البحر رهوة رهوة يعني ساكنة يعني أنت الآن كن في مأمنك واترك لنا كيف نهلكه؟ فترك موسى البحر لهوا ساكنا كما أمره رب. لما بقي البحر ساكنا يبسا كما هو. وموسى قد نجا ظن فرعون أن البحر لو انفلق من أجل موسى لعاد بحرا لأن موسى نجا. لكن بقاء البحر بحرا يبسا بعد أن نجا موسى. فقه منه فرعون أن هذا ليس لموسى وأن هذا وافق حالة طبيعية في البحر وافقت خروج موسى من أرض مصر فاطم أن البحر سيبقى لأن موسى نجا فأمر جنوده أن يعبروا البحر فلما اكتمل هو وجنوده في البحر أمر العري الكبير البحر أن يعود بحرا فهو غرق فرعون وآله قال الله جل وعلا واستكبروا وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجع لا يرجعون فلا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في ال